Ya Hong Kong Oh <laughs> الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ZANG ZANG <tol -h> لن يزق منكم أمرنا نذقه من نذاب السعيد حارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الله سياد يعملوا آل داود شكرا We gaan er de Ja. فأعرضوا <تصفيق> فأرسلوا What <laughs> لفضيله We moeten ons niet vergeten dat we het Sure. gaan al het قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح و تُمْ بِغِيشِ وَكَا لفضيله الدكتور محمد وتأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرار ولا بالذي بين يديه يرجع بعض إلى بعض صددناكم عن الهدا صددناكم عن بعد إذ جاءكم. ZANG ben...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 ill We are أولى ضر ونقول للذين ظلموا ذوكوا عذاب Waar je dan ما كانوا يعبدون آبائهم وقالوا وقالوا Want... Mevrouw de voorzitter, ik Ik 118. فكان قُلْ إِنَّمَا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقول ثنا ثم متتفكّو ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم. فألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء سهيد قل ان رببي يقذف بالحق قياما وقالوا آمنا بي وأنى له التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء إنهم كانوا في شكٍ